اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وَلَا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين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 ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته ولا أيمن إلا زوجته ولا مسحورا إلا حللت سحره يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين